عبد الله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم من خل الذين آمنوا وعمل الصالحات Piii. Tässä وأدخل الذين ما صحية في وَفَد كل متين خَفي ك ش Yhdessä And One thing over. bye, -bye. you know, Craig وأن ما تصنتم <تصفيق> ما ما